فكان ذلك غاية الإنعام وبيَّن لنا الحلال والحرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من حققها كان موعودا بالجنة دار السلام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام والقدوة الإمام صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام أما بعد فيا معاشر الفضلاء أحييكم بأزكى تحية تحية أهل الإسلام تحية أهل الجنة دار السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الفضلاء إن ربنا الكريم المنعم الرؤوف الرحمن الرحيم أنعم على الإنسان بنعم كثيرة غزيرة وفيرة فأنعم عليه في خلقته كما قال ربنا سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثيرٍ ممن خلقنا تفضيلا ومن تأملا في خلق الله عز وجل للإنسان وجد النعم, النعم الظاهرة والكثيرة الباهرة في خلقة الإنسان وقال الله عز وجل وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون فأنعم الله عز وجل على الإنسان في خلقته بسمع لولى الله ما كان وببصر لولى الله ما كان وبقلب يعقل ويفهم وأنعم عليه بنعم في حياته ومن أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان في حياته نعمة السلطان المسلم ولأخينا الفاضل الشيخ والشيخ الكريم محمد غيف وفقه الله رسالة طيبة نافعة في نعمتي السلطان وقد أجاد فيها أيما إجاده ووفق فيها توفيقا عظيما وإني أوصي جميع الإخوة باقتنائها وقراءتها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 فكانت تلك المذكورات من شرع الله عز وجل في هذه الآيات أو في هذه الآية من النعم التامة من الله عز وجل على خلقه لأن الله عز وجل جعل الشرع نعمة تامة وقال سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون فكان بيان آيات الله الشرعية نعمة عظمى على الأمة لعلها أن تشكر ربها على هذه النعمة وأنعم عليه بالعلم بعد أن كان جاهلا كما قال ربنا سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون فالله عز وجل بين لعباده أنه أخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا فأنعم عليهم بالعلم وأنعم عليهم بأدوات التعلم بالسمع والأبصار والأفئدة وأشار في آخر الآية إلى أن هذه نعمة عظمى تحتاج إلى شكر يقابلها فقال لعلكم تشكرون وأنعم عليه بما جعل في الكون من نعم كما قال سبحانه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فالخالق هو الله سبحانه وتعالى خلق ما في الأرض جميعا ثم أنعم على الإنسان بأن ملكه هذا الذي خلقه في الأرض حيث قال سبحانه هو الذي خلق لكم واللام هنا تقتضي الملك خلق لكم ما في الأرض جميعا وقال سبحانه ممتنا على عباده ومبينا عظيم نعمه عليهم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون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 ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماءً لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات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 ثم ختم هذه الايات ببيان ان نعم عظما تحتاج الى شكر يقابلها فقال ولعلكم تشكرون وقال سبحانه متمما من هذه النعم والقى في الارض رواسيا ان تميد بكم وانهارا وسبلا لعلكم وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ثم بعد أن عدد الله هذه النعم وبين عظيم المنة بها قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم فهذه نعم كبرى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 هذه النعم التي جعلها لنا ولولا ان الله انعم بها علينا لما طابت حياتنا بل لما كانت حياتنا اصلا ثم ختم بذلك ختم ذلك بقوله سبحانه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها وصدق ربنا والله فنعمه علينا لا تعد ولا تحصى نعمه علينا لا يستخصيها عد ولن يحصيها عبد ولا يحيطها عد فهي إما نعمة دائمة متجددة وإما نعم جديدة نازلة واصلة فأنا للعبد أن يحصيها والنعمة الواحدة الدائمة في كل لحظة هي نعمة والنعم الجديدة النازله. منها ما يعلمه العبد ومنها ما لا يعلمه العبد لكنها نعمة عليه من الله سبحانه وتعالى والواجب على العبد أن يعرف نعم الله عليه ويذكرها مثنياً بها على المنعم بها وقائماً بحق المنعم بها كما قال ربنا سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور هنا يقول ربنا واذكروا نعمة الله ونعمة هنا مفرد مضاف فتعموا كل النعم فينبغي علينا أن نذكر نعم الله علينا وأن نتذاكر نعم الله عز وجل علينا وحق الله في النعم حق عظيم حق الكريم المنعم في النعم أن نشكره عليها وقد عرف الأنبياء عليهم السلام هذا الحق وعملوا به قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم فكان إبراهيم عليه السلام عبدا شكورا وأثنى الله عز وجل عليه بهذه الصفة وقال سبحانه ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا فكان النبي نوح عليه السلام عبدا شكورا لربه فأثنى عليه ربه بهذه الصفة وجزاه بهذا الجزاء العظيم والشكر أيها الفضلاء يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون, ويكون, ويكون, ويكون بالعمل كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجب يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة وباللسان ثناء واعترافا وبالجوارح طاعة وانقيادا فعلى العبد أن يشكر نعم الله عز وجل عليه بقلبه بأن يعتقد فضل الله بها وأنه المنعم بها وأنه ما نالها إلا بفضل ربه سبحانه وتعالى ما نال شيئا بعقله ما نال شيئا بذكائه ما نال شيئا بقوته وإنما المنعم حقيقة هو الله سبحانه وتعالى فيعتقدوا كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله ويشكر نعم الله عز وجل عليه بلسانه بأن يذكرها ويتحدث بها ويثني بها على المنعم بها كما قال الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث ويشكر الله عز وجل على نعمه بالعمل بأن يستعملها فيما يرضي الله وأن يحذر حذرا شديدا من استعمالها فيما يغضب الله قال تعالى عن سليمان عليه السلام قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكثر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم فهذا النبي الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عرف هذه الحقيقة الكبرى وشكر الله على النعمة قال هذا من فضل ربي فقال بلسانه وأثنى على ربه بلسانه قال هذا من فضل ربي وهذا نابع مما اعتقده في قلبه ثم بيّن أن شكره نعمة من الله عز وجل لا منّة له فيها فقال ومن شكر فإنما يشكر لنفسه وقال سبحانه ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد وقال الله عز وجل اعملوا آل داوود شكرا وقلليل من عبادي الشكور فبين الله عز وجل ان الشكر يكون بالعمل وان الشكور من عباده في هذا الباب قليل فالشكر بالعمل صعب على كثير من الناس فهنيئا لمن كان من هؤلاء القليل وقال سبحانه عن سليمان عليه السلام فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليك وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فقال عليه السلام بعد أن دعا ربه أن يرزقه شكر نعمه وأن أعمل صالحا ترضاه قال العلماء لأنه علم أن من أجل الشكر أن يشكر الله بالعمل الصالح الذي يرضيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقوم ليصلي في الليل حتى ترم قدمه أو ساقاه صلى الله عليه وسلم فيقال له في ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله أن من أجل الشكر أن يشكر, العبد رب أن يشكر العبد رب على نعمه بالعمل فهذا النبي الشريف الكريم كان يقوم الليل ويطيل القيام حتى ترم قدمه ولربما ورمت ساقاه من طول قيامه وحتى تتشقق أقدامه الشريفة صلى الله عليه وسلم شكرا لربه سبحانه وتعالى فعمل الخير بالجوارح من أجل الشكر على النعم والتباعد عن الشر شكر على النعم وقد, قال وقد فهم السلف رضوان الله عليهم ذلك قال أبو هارون دخلت على أبي حازم فقلت له يرحمك الله ما شكر العينين ما شكر العينين فقال إذا رأيت به ما خيرا ذكرته وإذا رأيت به ما شرا سترته قال قلت فما شكر الأذنين قال إذا سمعت بهما خيرا حفظته وإذا سمعت بهما شرا نسيته ففهم الثلف الصالح أن شكرا نعم من أجله وأرقى صوره أن يكون بالعمل وجاء عن مالك بن نصله قال قلت يا رسول الله الرجل أمر به فلا يقريني أو فلا يقريني ولا يضيفني فيمر به هو أفأجزيه يعني يقول الرجل أمر به في الطريق فلا يكرمني ولا يقريني ولا ينزلني فيمر هو بمرة أفأجزيه كما فعل فلا أقريه ولا أضيفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقره قال ورآني رث الثياب فقال هل لك من مال قلت من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والغنم فقال صلى الله عليه وسلم فليرى عليك رواه أبو داود والترمذي والنساء وصححه الألباني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثيابه رثة لم يعجل عليه بل سأله عن حاله فلما علم أنه صاحب مال قال فليرى عليك فالله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وإظهار النعمة من غير إسراف ولا كبر من شكر الله على النعم إذا أنعم الله عليك بنعمة أن تظهرها هذا من شكرك لربك لكن لا يكون ذلك على سبيل الإسراف ولا على سبيل الشهرة ولا على سبيل الكبر وإنما يكون على سبيل الاعتراف بنعمة الله على سبيل إظهار نعمة الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده رواه الترمذي وصححه الألباني وقال الله عز وجل معلما ومربيا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فشكر المؤمن لربه جالب للمزيد من النعم ومثبت للنعم الحاصلة فهو قيد للنعم الموجودة وصيد للنعم المفقودة فإذا شكر العبد ربه استجلب النعم التي لم تكن وثبت النعم الكائنة وقال سبحانه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما فشكر المؤمن لربه يؤمنه من العذاب إذن يا عبد الله شكرك لله مع أنه حق لله يجلب لك الخير ويؤمنك من الشر بفضل ربك سبحانه وتعالى وإذا جعل الله لنعمته على العبد سبباً من الناس فإن من شكر الله أن يشكر ذلك السبب قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهم وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير فلما كان الوالدان من أعظم أسباب النعم على الولد أمر الله عز وجل بشكرهما وكان شكرهما من شكر الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله رواه الترمذي وقال الألباني صحيح لغيره من لم يشكر الناس لم يشكر الله إذا إذا أنعم الله عز وجل على عبد بنعمة وجعل لها سببا من الناس فلم يشكر العبد ذلك السبب فإن ذلك نقص في شكره لله عز وجل وجاء في رواية عند أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل وصحح هذه الرواية الألباني وبيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نشكر الناس فقال صلى الله عليه وسلم من أعطي عطاء فوجد فليجز به وهذا شكر عملي إذا أعطاك أحد عطاء فهذه نعمة من الله والمعطي حقيقة هو الله وهذا العبد سبب قاسم لهذه النعمة فمن شكرك لهذا العبد أن تعطيه كما أعطاك إن كنت واجدا قال صلى الله عليه وسلم من أعطي عطاء فوجد فليجز به ومن لم يجد فليثني فإن من أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني وهنا أشير إلى أمر وهو أن ولي الأمر المسلم جعله الله عز وجل سببا لكثير من النعم والله ثم والله مهما بلغ حال ولي الأمر المسلم فإن وجوده نعمة وإن ما يجريه الله على البلاد والعباد من نعم بسببه لشيء كثير عظيم فجعل الله ولي الأمر المسلم سببا لكثير من النعم فمشروع لنا أن نشكره وشكر ولي الأمر يكون بالثناء عليه وإظهار محاسنه وما يقدمه للبلد من نعم ينعم الله عز وجل بها على العباد بسببه وإن من عدم الوفاء ومن عدم الشكران أن يُغتمى ما يُقدِّم ويأتي أصحاب الأهواء وأهل الجماعات الحزبية الذين جعلوا هدفهم إسقاط الحاكم المسلم ويخططون لهذا ولهم طرق ماكرة كثيرة ويظهرون أن هذا دين ووالله إنه ليس بدين فيعيبون من يثني على ولي الأمر ومن يظهر محاسنه ويقولون هذا واجب عليه فلا تمتنوا على الناس وهذا سوء قصد وسوء فهم فإن بيان محاسن ولي الأمر التي هي فيه من المقلوبات الشرعية ومن شكره على ما يقدمه من خير للبلد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء رواه الترمذي وصححه الألباني فمن شكر الناس الذين يكونون سببا لنعمة الله عز وجل عليك أن تثني عليهم وأن تدعو لهم ومن خير الدعاء في هذه الحال أن تقول جزاك الله خيرا إن كنت تخاطبه أو تدعو له بأن يجزيه الله خيرا كأن تقول اللهم اجزي فلانا عني خيرا أو نحوي هذا والإنسان أيها الأحبة بحاجة شديدة إلى عون الله عز وجل ليكون شاكرا ولهذا شرع للمؤمن أن يجتهد في الدعاء أن يعينه الله على ذلك فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من السنة إذا كنت تحب أحدا وأردت أن تكلمه فمن السنة أن تأخذ بيده وأن تمسك يده فإن هذا يقرب القلوب ويلين القلوب ويطيب الأنفس قال معاد رضي الله عنه أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأحبك يا معاذ سبحان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ إني لأحبك يا معاذ فمن السنة ومن المشروع إذا أحبى الانسان اخاه المسلم ان يقول له اني احبك اني أحبك. قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني لا احبك يا معاذ اني لا احبك هذا الحب وطيب قلبه بذكر اسمه لو قال لا لأحبك لتم الكلام لكن قال لا لأحبك يا معاذ ما أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحوجنا إلى أن نتعلم سنته وأن نتعلم سيرته وأن نتخلق بأخلاقه الشريفة صلى الله عليه وسلم قال معاذ فقلت وأنا أحبك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تدع أن تقول في كل صلاه ربي اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فلا تدع ان تقول في كل صلاه ربي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه ابو داود والنسائي وقال الالباني صحيح وهذه الرواية يا إخوة مفسرة للرواية الأخرى لا تدع في دبر كل صلاة وأن المقصود من دبر الصلاة هنا آخر الصلاة بحيث يكون الدعاء في داخل الصلاة فيكون من الدعاء الذي يذكر في آخر الصلاة رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وشكر الله أيها الفضلاء على نعمه من أعظم العبادات وأزكى القربات كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال سبحانه فاكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون وقال سبحانه فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون والشاكر لربه ولمن جعله الله سببا لنعمته عليه موعود من ربنا بالقبول والمغفرة ودخول الجنة قال الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ أشده وبلغ 40 سنه وقال حتى اذا بلغ حتى وبلغ 40 سنه قال ربي اوزعني أن اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انني تبت اليك واني من المسلمين اولئك الذين نتقبل عن نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدوا من كان شاكرا لله عز وجل مخلصا لله عز وجل موعود بهذا الوعد العظيم أن يتقبل الله منه أحسن ما عمل وأن يتجاوز الله عنه ويغفر له وأن يجعله من أهل الجنة ومن شكر الله فقد أرضى الله من شكر الله فقد أرضى الله ويا لها من منقبة قال الله عز وجل من شكر أقول من شكر الله فقد أرضى الله عز وجل والله عز وجل يحب الشكر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 إن الله ليرضى عن العبد يا له من خبر لو خالط قلوبا مؤمنة لطارت سرورا وفرحا أن الله عز وجل جعل لها ما يرضيه عنها إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها قال العلماء الحمد هنا بمعنى الشكر الحمد هنا بمعنى الشكر أو يشرب الشربة فيحمده عليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني الطاعم الشاكر يعني أن الإنسان إذا كان مفطرا في يومه لم يصم لكنه يطعم ويأكل ويشرب وهو يشكر الله فإن الله يثيبه كما يثيب الصائم الصابر وذاك فضل الله فالعبد المؤمن يتقلب في نعم الله وفي ثواب الله إن أفطر يومه فكان شافراً أثابه الله وإن صام يومه فكان صابراً أثابه الله ففضل الله علينا عظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ رواه ابن ماجة وحسنه الألباني سبحان الله ما أنعم الله على عبد نعمة فقال العبد الحمد لله إلا كان حمده لله أعظم نعمة من النعمة التي حمد الله عليها مهما عظمت النعمة التي تحمد الله عليها حمدك ربك على هذه النعمة أعظم نعمة من تلك النعمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما أعظم فضل الله سبحانه وتعالى ومما ينبغي على العبد تجاه نعم الله عليه الدنيوية أن يذكر نفسه بما أنعم الله عليه منها وأن يعظمها في نفسه وأن يزدريها كل النعم الدنيوية التي ينعم الله عز وجل بها على الإنسان ينبغي عليه أن يذكر نفسه بها وأن يعظمها في نفسه ويرفع قدرها في نفسه وهذا من المنهج الشرعي العظيم حتى نحافظ على النعم ومن ذلك النعم التي تكون في البلاد تحت راية ولي الأمر ينبغي أن نذكر أنفسنا بها فالمسلم الذي يسير على المنهج الرباني على المنهج الشرعي يعدد النعم والخيرات التي في البلد ويعظمها في نفسه لا يذهب يتصيد النواقص والأخطاء وإنما يرصد النعم ويذكرها ويذكر بها ويعظمها في نفسه ويسأل الله عز وجل أن يعين القائمين على البلد على تكميل الخير ومما يعينه على ذلك أن ينظر إلى ما هو أقل منه أو من هو أقل منه قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه متفق عليه وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم سبحان الله هذا الحديث يدلك على أن المطلوب منك ألا تزدري نعمة الله عليك وأن تعظمها في نفسك ففي باب النعم الدنيوية عدد النعم وذكر نفسك بالنعم وذكر إخوانك بالنعم وعظمها في نفسك وحتى يزداد ذلك في نفسك رسوخا فانظر إلى من هو دونك إذا كنت تريد أن تقارن بلدك فالمنهج الشرعي أن تقارنه بما, بما هو دونه تنظر في الأمن الذي تعيش فيه وتقارن بلدك بالبلدان التي فقدت الأمن لتعظم في عينك نعمة الأمن التي والله لا يتنعم عبد بنعمة إلا إذا كانت موجودة أعني نعمة الأمن إذا كنت تنظر إلى الشأن الاقتصادي فانظر إلى البلدان التي هي أقل من بلدك لتعرف نعمة الله عليك في بلدك وهكذا في سائر أمورك الدنيوية تنظر إلى من هو دونك إذا كان عندك مرض في صحتك فانظر إلى من ابتلوا بالأمراض لتعرف نعم الله عليك حيث سلمك من كثير من الأمراض وهكذا في سائر حياتك هذا أيها الفضلاء ما يتعلق بشكر النعم وأشير إشارة خفيفة لأن الوقت قد انقضى إلى أن المؤمن يجب عليه أن يحذر حذرا شديدا من كفران النعم فيحذر من أن يضيف النعمة إلى غير الله بقلبه فإن إضافة النعمة إلى غير الله بالقلب على وجه الإنعام كفر أكبر ومن أفعال المشركين كما قال الله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون وإضافة النعمة إلى المخلوق باللسان شرك أصغر كأن يقول القائل لولا مهارة السائق لنقلبنا لولا مهارة السائق لهلكنا على أنه يضيف النعمة إلى السائق بلسانه أما قلبه فيعرف أنها نعمة من الله عز وجل فهذا شرك اصغر يجب على المسلم ان يتوب منه او ان يقول لو لا الله والجيش لسقط بلدنا لو الله والجيش لسقط بلدنا لا يجوز ان تساوي غير الله بالله في اضافه النعمه في إضافة النعمة لكن لا باس أن تقول لولا الله ثم مهارة السائق لهلكنا أو لولا الله ثم الجيش لاعتدي على بلدنا من باب ذكر المنعم وذكر السبب وانتبهوا يا إخوة أن الكلام هنا عن الإضافة أما باب الإخبار مع اعتقاد أن النعمة من الله فلا باساً يقول الإنسان لولا مهارة السائق لنقلبت السيارة من باب الخبر بالذي حصل لا من باب إضافة النعمة لا من باب إضافة النعمة فباب إضافة النعمة باب عظيم فينبغي على العبد أن يحذر من كفران النعمة وقد يكون كفر النعمة بالجوارح وذلك باستعمالها في معصية الله وهذا الكفران معصية تضاف إلى المعصية كون الإنسان يسرق بيده فالسرقة معصية وقد استعمل نعمة اليد في السرقة فهذه معصية فوق المعصية